أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون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 ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل احملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف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 ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موحدة وعدها إياه فلما تبين له أَنَّهُ عدو لله تَبَرَّأَ منه إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الحسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله يتخلفوا عن الله ولا يغضبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع أجر المحسنين.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 فلولا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا فِي الدِّينِ ولينذروا فِي الدِّينِ رجعوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إليهم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ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 وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم, رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أو يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين سم ملا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأن إنهم قوم لا يفقهون، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم أنتم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم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 تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أوحينا إلى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن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 أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ والحساب مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لقوم يَعْلَمُونَ إن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 تجري من تحتهم الأنهار في جنات النظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نجزي الْقَوْمَ المجرمين Tomaal na kun chalaif, af in de aarde min begiem, linaan zor, kiep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 فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون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 سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاقتلفوا ولولا كلمة we hebben een hele grote vloer nodig. We hebben een hele grote vloer nodig. We hebben een من المنتظرين، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرر، مسّتم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرًا.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 Wafelgou bij haar zat haar ijk, gascif, wajahum انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق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 انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها وظن أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا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 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَالَّذِينَ كَسَبُوا السيئات جزاء سَيِّئَةٍ بمثلها وترهقهم ذِلَّةٌ ما لهم من الله من عاصم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 ويوم نحشرهم جميعا، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم، فزيلنا بينهم، وقال شركاء ما كل إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إِن كنا عن عبادتكم لغافلين هُنَالِكَ تَبْلُو كل نَفْسٍ ما أسلفت وردوا الى الله أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الخي من الميت ويخرج الميت من الخي ومن يدبر الأمر فسيكونون الله فقل أَفَلَا تتكون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون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 قل الله يَبْدَأُ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَنْ يهدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ أم لا يهدي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 Am yaqoolu naftera? Qul fata bi suratim mislihi, wadhu man istaqatum min dounillah, wadhu man istaqatum min dounillahi, in kuntum sadiqin. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Waminoum, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, ik en de Ik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 ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنْ مَنِّيَ بعض بَعْضَ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإلينا مرجعهم أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ سمين.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 Athumma iza maa waqa'a manntum bih Aal ana waqad kuntum bihi tastarjiloon Thumma kiela lillazien zolamu we gaan verder met de vraag. We gaan verder met de vraag. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 وما يعزب عن ربك من مثقال ذَرَّةٍ في الْأَرْضِ ولا في السماء ولا أَصْغَرَ من ذلك ولا أَكْبَرَ إِلَّا في كتاب مبين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 La tebedil al-kalimatillāh, dat is de overwinning. En hij is niet nul in de hemel en man in de aarde en wat volgt degenen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 هو الغني لو ما في السماوات وما في الارض Kull inna dina jaftaruna, alallo, hilka di bella juff lihun. Materum, fiddunja, summa, ila inna, ma, roodierum, summa, nu ziekum, ulla, da, ba, shadida, bimakanu, jak furun. Wat lualaimna, إذ اذ قال لقومي يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاعل الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمتا ثم قضوا الي ولا تنظروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 مما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين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 وَإِنَّ فرعون لعال في الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إِن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إِن كنتم مسلمين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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوتا أن وجعلوا بيوتكم قبلاه وأقيم الصلاة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 حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقال آل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 انَّ الذين حَقَّتْ عليهم كَلِمَةُ ربك لا يؤمنون إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي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 فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا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 قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن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 وأن أقب وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.